بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلب عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَرَأَى أُسْتُغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُجْزَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى قلا لا الا لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصيا كاذبا خاطئا فليدع نديه سندع الزبانيه قلا لا تطع هو السجد